بَل اَتَيْنَا هُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿6﴾ ﴿7﴾ ﴿8﴾ ﴿9﴾ قُل رَّبِّ إِنَّنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴿10﴾ رَبِّ إِنَّ كَانَ ظَلَمِي بِيَ لَنْ يَغْفِرَهُ اللَّهُ وَإِن كَانَ ظُلْمٌ لِّمَن حَوْلِي فَلَا يَظْلِمُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَلَا يَظْلِمُ رَبِّي مَن كَانَ ظَالِمًا وَلَا كَانَ قَتَّالًا فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وإنا على أن نري كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وَقُرْ أَبِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَجَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا آنث بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 نَاو وَهُمْ فِيهَا كَالِ